قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المبسلين وتلك نعمه تمن فَعَلَيَّ أَنْ أَعْبَدَ تَبْنِي إِثْرَائِل قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب الشرق والمغرب وما بينهما إن كن تعقلون قال لئن اتخذت الهه غيري لا اجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ فجمع السحرة لنيقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون